حدث على بركه الله في الالفيه في يا ابن الوادي وقد كنت انت اخر من يسمع لنا الجزء المتني الذي شرح في اي مكان توقفنا بركه الله فيكم هذا الرابع إيش كذاك؟ أظن الصحيح هذا المنهال حد صحيح مسلَّب من وصليه وسهر شمل هذين الأثر لقد ذكرناهما. نعم. في الرابع؟ في الصحيح إيش كذاك؟ المجلس الرابع. إيش كذاك؟ نعم. ثالث طيب يا بروفيسور لا انبارك <تصفيق> من الذي معي لا أفهم ماذا تسأل عن من تسأل المهم نبدا فض الله عز وجل كذا نعم عندك بالتسجيل يا رجل والله المستعان مرك لك. أعتذر إليك قبل من هذا، فيعني الله مثلاً إخواننا الله إليهم يريدون أن يتكلموا في أمر. إنفس الله أن نغفر لنا ولهم. طيب، أعتذر إليك قبل من هذا. نبدأ على بركة الله و. أنا واثق إن شاء الله رب العالمين أن إخواننا قد حافظوا الجزء المثني الذي قد فرح قبله ثم نشرع بسبب الله رب العالمين في شرحي الصحيح وقد قال الصيوطي رحمه الله في منطلق ذلك بداية في ألفيته الرائعة الرائعة حد الصحيث مسند بوصله بنقل عدل مضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجري سوى وطبعا أظن أننا لن نأخذ إلا ما أتى من أول بيت وهو الرابع عشر ذلك منهم من يجعل ذلك مجازا أو استعارة سبعية والمجاز هذا باب واسع كبير جدا وله إن شاء الله رب العالمين مجالس خاصة كل منها يأتي في موضعه يأتي في موضع مسائل في أصول الفقه وأيضا يأتي عند المذهري للسيوطي وكذا يأتي في ذكر بعض مسائله في القاموس وطبعا توسع فيه جدا صوت من كان سيقطب تعريف الحديث الصحيح؟ الإخوة ساكتون لا أعلم لما هو أبو زياد منذ فترة سموها في الغرفة ولم منه شيئا لا ما ما كنت أتصورك فا زياد أنت عندما تتكلم يا ردل أحسنت شيخ أبو أنس أحسن الله إليك لكن هناك أمر مهم جدا ونريد أن نبدأ به الأصل في تعريف الحديث الصحيح أول من اشتهر في ذكر ذلك وأول من نوقش هو الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن أحسنت أبا منها الأحسن الله إليك لما ذاكر أن حد الحديث الصحيح هو ما اتصل ثنده وعدلت نقلته قال ماذا هو اتصل سنده وعدلت نقلته فانتقد عليه هذا التعريف وكما ذكرنا قبل ذلك في مسائل التعريفات أن الأصل أن يكون آتيا بها وأن تكون جامعة مانعة ومنهم من ذكر ذلك العراقي في نكته فلم يشتر الضبط الراوي ولا السلامة من الشهوث لماذا؟ لأنه قال بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. أحسنت أحسن الله عليك. إذا ذكر العضلة مع اتصال السند ولم يأتي ببقية الشروط هذا على ظاهري تعريفي. أحسنت أبا أمس. وأيضاً لم يذكر القط شرط السند أحسن. الذي هو المقصود شيخ محمد تقصد الشذوذة والعلة وأيضا الضبط هنا لكن طبعا سترد عليكم الشيخة بأن الضبط داخل تحت عدلة السرقة بين عدلة وبين العدل محسن فأبا عاصم أحسن الله لي. إذا هو هنا لم يشتر الضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذة والعلة ثم ذكر العراقي رحمه الله أن الضبط مهم جدا في ذكر شرط الحديث الصحيح لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحشة حق التركي لكن يظهر من هذا الكلام أن الضبط داخل في العبارة كما قلنا ذلك لماذا؟ لأنه فرق بين العدل وبين عدلوه فعندما نقول فلان عدل أي عدلناه فإنما لا يمكن صوت الله فلا يمكن أن نعدله إلا إذا كان ضابطا وفي الوقت نفسه عدلا وهو ما يقال فيه الثقة يعني أنت يعني عندما يأتي العالم فيقول فلان ثقة هنا عدله طيب هل عدله بتوثيقه على العدل فقط أي على خلال العمل بالورع وما شابه أم أتى أيضا بمسألة الضبط لا ليس كذلك بأمس ليس عند نوئ أثبت له العدالة إلا إلا إذا كان المقصود بالعدالة هنا ما قلت لك جامعة للضبط والعمل اما ما يقال في مسألة العدل بمعنى العبادة ومشابه وكما لا يخفى ما قاله الذهبي في الموقفة ذكر ما من ذلك أنها ملكة راسخة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع فيكون طقيا وارعا وقد يكون تقيا وارعا وليس بضابط فلا يمكن أن يؤخذ منه الحديث. نعم أحسن إذن اشتراق هنا العدالة في المسألة والصراط الضغط أيضا بمعنى التعديل فعندما تعدله لكن كما قال الشيخ الزريب خفيف الضغط إذن أثبت هنا له الضغط أيضا سواء أكان خفيفا أم قويا أحسنت هذه أبأنات هذه ما أريدها وأيضا ليست تثقة بعينها لأنه قد يقوم أقل من ذلك ومع ذلك عدل أي اعتبر حديثه أحسنت أبا من هذا وطبعا المغفل الذي هو يستحق الترك في الحديث لا يصح ان يقال في حقه عدله يعني مثلا رجل غير ضابط وهو فقيل ورع هل يصح أن أقول عدله اهل العلم؟ هل يصح ذلك؟ أحسنت إذن يبقى, يبقى هنا في مسألة عدنون ما ذكرناه وما ذكر من انتقابه الخطابي وأن الخطابي هنا كلامه يقوله على الصواب إن شاء الله رب العالمين وطبعا شيخة محمد دائما تصلنا في مشاكل كما ادخلتنا قبل في مسألة في المتقدمين والمتاخرين وزواء الله خيرا وهنا مسألة أيضا هذه أن فعلا بعض أهل العلم يستخدم ذلك الله لذلك وطاع الحمد لله أن الشيخ أبا فهرم لم يكن موجودا وكما لا يخفاكم أن هذه المسألة أيضا أن بعض العلم فعلا يستخدم هذا لكن نحن اختنى بارك الله فيكم إنما نقول مشتهرة عند كثير من أهل العلم عند كثير من أهل العلم لكن في مسألة من تلك المثال يذكر الاشتلاح الذي اشتجر ثم بعد ذلك لتحديد الاشتلاح عند كل عالم يقال ان فلان قال بكذا وفلان قال بكذا فقد يقصد العالم التعديه بمعنى التعديه المقصود كما قالت مختونة بارك الله فيها. والحافظ ابن حضر ايضا ذكر ذلك رحمه الله في نقطه فقال ان اشتراس العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل: فمن يعرض لحب التأخر الله مستهان. وقيل: الاستراء نفي شذوذ يغني عن اشتراط الضبط. انتقل إلى هذه أيضا مسألة جيدة. اشتراط نفي شذوذ أي انك تنفي شذوذ الحديث. معنى ذلك يغنيك عن ذكر اشتراط الضبط لماذا؟ لان الشاذ اذا كان هو الفرض المخالف والفرض المخالف هذا تعريف من في تعريف الشاذ ها؟ اين المصطلحيون وطبعا هنا نسبة الى المصطلح احسنت ابل من هذا من يقول بان الشاذ هو الفرض المخالف فقط ها؟ من يعلكه أحسنتم يا شيخ باسم أحسن الله إليكم الشافعي يقول ذلك أيضا الشيخ ببارك الله فيه شيخ أبو يحيى لكن طبعا هو يقصد به هنا الثقة المخالف الشافعي رحمه الله يقصد الثقة واما من يقصد تفرد الثقة مطلقا فقط بانه الشاذ معظف انه تعريف الحاكمي للشاذ اما تفرد الراوي مطلقا سواء كان ثقة او غير ذلك فهو قول الخليلي وهذا ما سنذكره في موضعه ان شاء الله رب العالمين اذا اشتراثه نفي شفوذ يغني عن اشتراث الضقت لان الشاذ اذا كان هو الفرض المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أو لا بارك الله فيك أبا تصل يا ربي صلى الله عليك وطبعا بعضهم تعلل ببعض العلم بمثل أن الخليلي رحمه أن الخطبية رحمه الله يذكر في مقام التبيين واراد التنصيص ولم يكتفي بالإشر والعراقي رحمه الله ذاكر ان السلام من الشذوذ والعله ثم نقل ذلك ايضا ابن دقيق وذكر ان اصحاب الحديث ذادوا ذلك في حد الصحيح ثم ذكر وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء وانتبهوا لهذه جيدا يعني الان يوم الله يعلمه بان اهل العلم اهل الحديث انتبه لان هذه مسألة مدهجية يجب ان تبقن اصطلاح القوم بتخصصه يعني لن تبقن اصطلاح اهل الحديث الا من علماء اهل الحديث وكذا ثق وكذا بقية العلوم فعندما نذكر هنا مثلا في مسألة قول ابن دبيق العيد رحمه الله في الاقتراح أن أصاب الحديث ذلك في حد الصحيح ثم ذكر الذي هو نفي الشذوذ ونفي العلة نعم أحسنت أشيك الجزائري وهو ما لا سنذكره ثم ذكر وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء وليأخذك أن هذا الكلام الأصل يكون منقوضا لماذا؟ لأنه كما قلت لك أن يجب أن تأخذ الصلاح القومي من أصحابهم لذلك لما ذكر العراقي رحمه الله أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله وهذه هي وأيضا لا تبقن أي علم إلا إذا أتقنت صلاحات قومه يبقى لا يمكن أن تأخذ العلم إلا عند أهله لا عند غيره من أهل علم آخر الفقهاء الفقهاء الفقهاء المحدثون الفقهاء ليس كثيرا من من متاخري الفقهاء ليس محدثون يعني قليل جدا ما تجد من يختص بالفقه من القرن السادس تقريبا او ما شابه تاخروا كثيرا نعم احسنت المحدثون فقهاء او كثير ايضا من المحدثين فقهاء ايضا على قول اخي لكن كما قلت لك قد يجمع بينهما وقد لا يجمع نعم أحسنت هذا كلامك كلام صحيح لكن كما قلت لك ليس فيما بعد ذلك إلا القليل منهم وطبعا لا أحسك كلام ابن دقيق هنا رحمه الله حتى من العراقي رحمه الله ذكر قال وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين أي نفي الشهود ونفي العلة لا يفسد الحد عند من يشترثهما إذن الأصل أن التعريف هنا يكون فاسدا عند اعتبار أهل الشق أهل الحديث لذلك قال الإمام الصلاح رحمه الله بعد ذكر تعريفه فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في ودود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراف بعضها كما في المرسل نعم أحسنت يا شيخ أبو محمد أحسن الله ليه نعم لم يحترم هذين الشرطين وانتقد أهل العلم عليهما هذين الشرطين وهذا مشهور عند كلام اهل العلم نعم أحسنت شيخ محمد أحسن الله عليك رزاكم الله خبيره مسألة أخرى نريد أن نذكرها قبل أن نشرع في في تعريف الحديث الصحيح لماذا لم يشترط أهل, أهل الحديث في تعريف الحديث الصحيح على نفي المكاره كمثل فيهم الشذوذ. <تصفيق> يعني الحديث الصحيح تصل سند بنقل عن الضرع مثل المنتم غير الشذوذ ولا علة. لماذا لم يقوم ولا إمكاره؟ لأن نفس الجزء يدخل فيه نفس المكارة من داب الأولى هذا بعض كلام أهل العلم أحسنت عبد الرحمن لان المكارة تخص الضعيف أحسنت يا شيخ الجزائري المكارة في حق الضعيف أحسنت يا شيخ أبو يحي الشذوذ عام أحسنت أبا أنس ف... الاعتبار بأقوام المحدثين من غيرهم طيب هذه يعني ماذا تريد منها شيخ أبو زياد لأن النكارة داخلة في شذوذ عند بعض أهل العلم أحسنتم هذه التقييم هذا جيد أحسنتم أحسن الله لي. جيد هذا الكلام يعني ما شاء الله الإخوة مستواهم بفضل الله جيد ما شاء الله عندما قلنا الحديث الصحيح النكارة تختص بالبعيد وخارج خرج من التعريف سأشتراء العدلة للضبط في الأول أحسنت أبو عبد الرحمن كما قلت لك أن التعريف الحديث الصحيح ثم ذكرت نص على الشذوذ وهذه لا يدخل في العلة أحسنت أشياء أبو فه هذه مسال كلها مثال يعني يبيض أننا استثرنا فيها إخواننا عندما نعريف الحديث الصحيح وذكرنا في الشذوذ والعلة نعم على من يدخل ويثبت أن الشاذ هو الثقة المخالف وأن المنكر هو الضعيف المخالف إذا يدخل في قول كثير من إخواننا من هذا الباب اي لان اصلا المنكر هو ضعيف ومخالف فالأصل فيه أن يدخل تحت الضعيف لا تحت الصحيح فلا وجه لإنكاره بناء إذ ليس من أقسام الحديث الصحيح هذه المثألة أما إذا كان تحت باب آخر وهو مجمل تحت الشاذ فايضا يدخل تحت باب أقوال بعض إخواننا على أن الشاذ أوسع من الضعيف وشيخ يبين أن الرابط بينهما مشترك وهو المخالفة فهذا يخالف وذاك يخالف لذلك استعيد بقول الشاب لكثرته عن قوله المنكري وكما ردح النونوير رحمه الله أيضا ابن صلاح من قبله لأن المنكر والشاب سيان فذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر أحسن، فعندما كل شيء منطر سيكون هنا الصفة متباينة بينهم، ذلك قال أم محمد بارك الله فيها عند بعضهم فقيدت بأقوال أهل العلم هنا، فلم يفرق بينهم بارك الله. فبعضهم يقول أن ذكر المنطر مع الشاف يكون تكريراً فلا فائدة منه. وهذه هذه هي الأخيرة التي دائما إذا ما حدث خلاف كثير في الصلاح. لنقول لا مشاح حتى في الاصطلاح وما معنى لا مشاح في الاصطلاح وأيضا مسألة مهمة ليس معنى أن يكون لا مشاح في الاصطلاح أن تناقش مسائل الخلاف عند الاصطلاح لماذا؟ لأن إسرع هذه المسائل لجعلك تتصور العلم وترى مشكلاته وكما ذكر السفدي في الوفيات ونقل كلاما بذيعا للإمام إمام العربية الخليل رحمة الله عليه في ذكر مسائل العربية وقال أنه لم يصل أحد لمعرفة النحو فيما لا يصل إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه فلا تبقن النحو الذي تريد أن تحتاج إليه منه إلا بعد أن تبقن ما لا تحتاج إليه من النحو وكذا يدخل هذا الباب في بقية علم كما ذكر الصفدي أنك لم تتقن علما إلا إذا فهمت كل غلوائه ودخلت في مهياهه العظيم. أما إذا أردت أن تأخذ هكذا حسن الطائر فلا يمكن أن تتقن العلم أبدا. نعم أستنت شيخ أبو فيرص الله عليه. هكذا دائما ساعدنا بارك الله فيه. وأيضا يكون استرارة نفي الشهود يقضى استرارة نفيه بقضية أولى. أحسنت شيخ الجزائري وهذه سنذكرها أبشر يعني لعننا نتوسع فيها كثيرا ممكن أن تأخذ عشرين مجلسا وحدها يعني باب الشاذ بهذا وهذا المنكر خاصة له باب واسع إن شئت جعلناه في مجالسها كثيرة فأبشر إن شاء الله رب العالمين لكن لا نريد أن نأخذ العلم في كل حظ من حظه بحيث أن لا نأخذ الشاذ هنا في بسطه ثم عندما نذهب الى مكانه لا نجد كلاما نقوله لا اظن ان المتاخرون او ان المتأخرين ان لم اقصد الحكاية في بداية قوله لا انجده طب لا عز جل القوم على السلف وعلى نهجهم لكن كما لا يخفاك ان الاصل الدليل وان الجزال يعرفون بالحق الى العكس بارك الله فيك لا عليك لا تعتمز شيخ الجزائري أحسن الله إليك رفع الله قدره طيب لست يا رجل طيب إذن المراد من الشاذ سريعا كما قلت لكم إما أن يكون مخلافة الثقة وإما أن يكون تفرد الثقة وإما أن يكون تفرد الراوي مطلقاً طبعا من يقوم تعريف كل عند كل هي إخواننا من قال بأن الشذى إنما هو مخلافة الثقة ومن قال بأنه تفرد الثقة مطلقاً ومن قال بأنه تفرد الراوي مطلقاً <تصفيق> نعم نعم نعلم هذا كلام أكرمكم جيد أحسنتم في كتاب العلم بابحة فعلا كثيرا من الأحاديث توصف بالنكارة وقد يكون مخالفها إما أن يكون ضعيفا أو متوسطا أو غير ذلك والمنكر هذا كما قلت لكم بابه واسع جدا ومستعمل كثيرا عند أهل العلم لذلك ذلك يجب أن يحرر تحريرا بليعا ينبغي أن يعرف كل من يذكر النكارة في من هذه في كتابه ما قصدته منه لكن لم يجبني اخواننا دارق الله فيهم. اذا اعجيبوا انا اذا من قال بانه مخالفة الثقة من هو انفق الشافع الخليلي المخالف الشافعي مخالفة الثقة الحالي من تفرض مصراك الاحسان عبد الرحمن احسن الله اليك نرجع الى مسألة مجمة جدا جدا جدا الحديث الشاذ صحيح ام غير صحيح نعم صحيح وهذا ايضا في موضع الشاذ يا محمد صلى الله عليه عندما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في ذكر الشاذ ويبين انه مشكل لان الاسناد اذا كان متصل وارواهن كلهم عدولا ضابطيرة فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفت منه معلولاً فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفه أحد رواته لمن هو أوافق منها أو أكثر عدداً، لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. الله مفعم. الله ما شاء الله على كثير. الله مفعم. إخواننا هذه مثالة مهمة لأن كثيرا من إخواننا قد يقعوا فيها في يكون يقول, يقول أن الحديث الشاذ إنما رواته ثقات، وآتون على ما أتي من اشتراف الحديث الصحيح جملة فلماذا لا نقول من خلال ذلك من باب الصحيح وأصح فيكون الشاذا صحيحا وهناك ما هو أصح منه وهناك ما هو أصح من ويعملون أيضا حتى لا يدخل الداب في تضعيف بعض الأحاديث أساندها ثقات لعينة أن الشاذ إلا ما رجاله ثقات فضعف من وراء ذلك المثالة مصومة مفروح متصورة أم نظفها أثر لا ليس تواضحة لذلك اذكر انني علقت تعليقا على نسخاتي من تدريب الراوي من حوالي خمس سنين او يزيد <تصفيق> طبعا خمس سنين عند اخواني قد يقولونها لكن لو يعلموا فرق الصن قد يجدوا ذلك في ذكر كلام الحافظ رحمه الله هنا لما قلت هذا ما كنت أهيب به بين أصابل العلم وأذكرهم كيف نحكم على حديث أهله ثقات بالشذوذ لأول وهلة لمجرد أنه خالف فإنه أمر مخوف لأنه يلسم الباب لكل من يريد أن يضعف حديثا لرجاله ثقات بعنة أن الشاذ رجاله ثقات وقد كانت وما زال حجر باهثة لضعف العلم وللأواء العيش والله أسأل الإعانة في إثبات ذلك حتى لي ما في مهيع هذا البحر العظيم من حجج واضحات ولا أدع القلم حتى ألوم نفسي على التصريط لكن قدرة مثلي غير خافية والنمل يعذر في القدر الذي حمله هكذا قلتارح يعني قلتوا عقبيما والعلي ما زلت أتباحث في هذا الباب. طيب الحمد لله بدور أنك لا تذكر السنة لأنك لو ذكرت لعلك يغما عليك. المهم فمن يستطيع أن يطرح ما عنده في هذه المسألة؟ هل تسمع ما قال سكنته ما زالت الجمادم تدمدم وتدمدم حتى تأتي بما ما خاف ليأتوا به <تصفيق> لا أنا فيه لا تفعل الشيخ بارك الله تبارك تبارك الله يزيد من خيره <تصفيق> إخواننا بارك الله فيكم نحن نتكلم في مسألة الشاذ هنا في مسألة شائكة. إذا ما كان الشاذ رجاله ثقا مع الاتيان ببقية الشروط شروط الحديث الصحيح من اتصال سند وعالة رواة وضبطه كذلك فلماذا نحكم على هذا بأنه صحيح ثم نقول أنه من باب الصحيح والأصح أي أنه يقوم صحيحا وهناك أصح منه كان مخالفا له لكثره رواته حتى لا يدخل الباب في ذكر أن الحديث الصحيح وأهله ثقات قد يكون شابزا فيكون ضعيفا من هذا الباب ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر هذا ومن أخطائه أو لعلها تكون من تقنشات السلوطية رحمه الله بأنه ذكر ذلك في موضع ليس ذا موضعة ونقل كلام الحافظ ابن حضر رحمه الله عليه ولعلني كنت لكم كلامة الحافظ أن أقوله ثانية نقوله ثانية حتى يتفهم القوم بارك الله فيه لما قال بأنه مشكل ما شاء الله بزيار أحسنت يا شيء أبو فيه أحسن الله لك. الحافظ قال وهو مشكل لأن الإثناد إذا كان متصرا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عن العلم الظاهرة ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح وأصح الله يا شيخ أبو أسير نازلته نابيه يعني حاول أن تنابي معي. إذا كان الشيخ الجزيري يقول إذا كان الحسن يشترط في انتفاء الشباب فكيف نقول أنه صحيح عفوا فكيف نقول إنه صحيح إذ لا يمكن أن تأتي بما بعد ما قوم القول إلا بإن ولا تأتي بأن وطبعا الشيخ الجزيري يقصد هذا يقين أظن القول بالتفصيل من المخالفة أو التفرد أو التناقض أحسنت أبا عبد الرحمن ما شاء الله في غاية من المتانة ما شاء الله فالتناقض لابد من الترجيح ما شاء الله جيد لكن خرجت عن المهي بارك الله فيه يعني يا شيخ عبد الرحمن نحن نقول هنا نقول بأنه صحيح وأصح نقول بأنه شاذ وهذا كلام الحافظ أين موطنه وشيخ أبو ذا يقول بأن الحافظ رد على كلامه لعلنا نكمل الكلامة قال رحمه الله ولم أرى مع ذلك عن أحد من آئمة الحديث اشترات نفي شذوذ. المعبر عنه بالمخالفة وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة الشيخ أحمد يسأل لماذا لا يكون الشذوب نوعلة نحن نقول ذلك لكن هذه مسألة أخرى <تصفيق> أضحك الله أثمانك شيخ أباكي ثم قال رحمه الله وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما فمن ذلك مثلا لما قصة الجامل في ذكر الجمل وسعره واختلاف كثير من مقدار السمن في اشتراط ركوبه وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريبه للأمرين ورجح ايضا ان كون الثمن الاوقية وطبعا لا اخفاكم ما اخرج مسلم رحمه الله من حديث مالك عن الزهري عن عروته عن عائشته في البجاع بين ركعتين الفجر وذكر الخلاف في ذلك وطبعا خلف ذلك عامة اصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والاوزعي وابن ابي ذئب وابن ابي ذئب هذا هو ما أبي يعني لا أستطيع أن أقول لك ذلك واردع إلى كلام الإمام أحمد فيه واشعيب أيضا وغيرهم عن الزهري وذكر أن الجاع صبعا لكما لا أنه بعد رقعتين قبل صورة الصبح ورزح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك لم يتأخر من أخرج حديث مالك في كتبه والتفرد لتنفيه كلامك والله أعلم طيب أبشر أبا عبد الرحمن أعلم تبشرك الله أبا نعم هذا أحسن إذن فرصة جمتك الآن يا شيخ أبا عبد الرحمن نعم لأنه بالتتبع وقف عن الحديث حديث, حديث شواذ لا يمكن الجمع بينها وبين محفوظ فلابد بد إذا من التبعيس هذا هو أيها الجداري هل شكل الجداري هو أبو عبد الرحمن بالالف أم ليس هو لا لا أقصد أنت ولك الله فيك أنا أقصد أبو عبد الرحمن ليس أنت نعم لأنه رجل كبير في علم الصلاح لكن الله مستعان لذلك قال رحمه الله فإن قيل يلذب أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به قلنا لا منع من ذلك هكذا يقول رحمه الله ليس كل صحيح يعمل به لدليل المنسوخ ثم قالوا على تقدير التسليم أن المخالف المرضوح لا يسمى صحيحا ففي جعل انتفائه شرصا في الحكم للحديث بالصحة نظر. بل اذا وجدت الشروط المذكوره اولا حكم من الحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا لأن الاصل عدم الشذوذ وكون ذلك اصلا ماخوذ من عداله الراوي وضبطه فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الاصل انه نعم الشيخ الله أنه حفظ ما حتى يتبين خلافه وطبعا كثير من اهل العلم اشار الى هذا كلام والسخوي يعني ذكر هذا الكلام في نكته في فتح المغيث ولعله اختفى لمسألة مقصودة لكن يعني ما زال الاخوة ما زالوا لا اظن انهم غائبون نعم أقصي لحدا الشيخ أبو فهد الله لو سلمنا كلام لحد أن أصل على مشروط فثقة لا ينتفي عليه شروط من جهة النادر والله أعلم إن شاء الله جيد نضع رقم بالإنزال لا لا لا لا لا بارك الله فيك الشيخ أبو عبد الرحمن ما شاء الله كلامه جيد لو سلمنا ان كلام الحافظ رحمه الله أن الأصل عدم الشهور فالثقة لا يمتك عليه الشهور لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا يذكر مسألة وهو ما ذكره كثير من الإخواننا أن الأصل في مسألة الخلاف الذي هو يحتمل في ذكر دواية الحديث أما إذا كان الخلاف متناقضا في الأصل فلا ينبغي أن يكون موضعه في ذكر موضع الشاش ولا أساكم مشهور قول الشافعي رحمه الله على ما أذكر ذكره في الرسالة ليس الشاذ من الحديث ما رواه الثقة ما يرويه الناس وإنما الشاذ من الحديث ما رواه الثقة مخالفا لما يرويه الناس فيقول هنا وضع الخلاف على صحته وعلى نمطه وعلى مهيئه وجادته أما إذا كان ذكر باب الشاذ هنا فليس مثل البخاري الإمام أو الإمام مسلم رحمه الله مقصودا في وضعه ولو كان ذلك لكان تضعيفا للحديث في الصحيحين وليس ذلك سمة وإنما هنا الخلاف اليسير الذي يحدث عند الرواية أو عند الرواية بالمعنى ولا يخفاكم تجويز جماهير أهل الحديث لهذا الأمر بشروطه المعهولة ثم الصحيح لغيره والمطلقة بالقبول بلا إثناء لم يدخل في التعريف أيضا. نعم وكذا أيضا الحافظ ابن حجر في النهضة احسنت اشترطنا في جزر العلا ما شاء الله احسنت احسن الله عليك. وأيضا لما يدخل في لما لم يدخل في الح الحد حد الحد الحديث الحد الحد الحد الحد الحد الحد الصحيح. الحاسم اذا روى من غير وجه ارتقى من درجتي الحسن الى درجة الصحة وهو عادي داخل ايضا في هذا الحد وطعا معطدة بتلقي العلماء له بالقبو طيب مجلت اقول هذا عبد الرحمن والاخرة لم يفهموني ما شاء الله ما زلت تريد تثير المسألة هذا ما أريده يعني أنا أحب في ذكر مجالس أهل العلم أن تكون مصاوطا كهذا وهذا من القديم لما قرأت كثيرا من تغاجم الإمام الشفيعي رحمه الله كان رجلا بديعا في مجالسه وكان يحب إصراء المجالس حتى أن المزمين وذكر ذلك كثير من أهل العلم كالبيهقي في منقب الشفيعي وابناضحاتي أيضا في أداب الشفيعي رحمة الله عليه أنه قال لو كتب الشافعي كتبه بمثل ما كان يحدثنا ما فهم منهم منها أحد شيئا وكان يحب أن يثير المثائل ثم يناقشه فيغلب من أمانه بقوله وبقول ترجيح الشافعي له ثم يقول لمن أمانه خذ قولي وأخذ قولك ثم يحده فيغلبه وهكذا دواليك حتى أن بعضهم كان يصف الشافعي يقولوا كان إذا ما نظر أحدا كالأسد يأكل فريسته رغم أنه هادئ وجالس طبعا لأن العلم شديد ما أسمعك وأستفيد منك وهو مشكلة نساء إذا كانت صروات كلهم عدان ضبطين فالنساء العلم ظاهرة عن هذا كلام يعني, يعني شيخ الإسلام فقيها الاختنى اللهم استعاد ما مقصد من احنا. بارك الله في نها كما قلت لكم إخوارنا تفريقة مهمة جدا ليس كل ما يكون مخالفا يكون شاذا بمعنى الشاذ نعم احسنت نعم نعم أنت تقرر أن تسأل على كل سياد نعم هو كما قلت لك المسألة في التقريب بينهما المقصود ليس ذلك انما المسألة انما تكون داخلة تحت رواية المعنى والحافظ رحمه الله لا يقصد هنا في موضع الشاب لذلك اخطأ او لا نريد ان نقول اخطأ فنحن اقل من ان نقول هذه الكلمة فالعيلة الامام الصوفي رحمه الله وعفى عنه ذاكر هذا الموضع ليس في مكانه في تدريبه حيث أنه لا ينبغي أن يوضع في موضع الشاذ بعينه وإنما يجب أن يوضع في مكان وليكن من أول ذلك أن يكون في باب رواية الحديث بالمعنى وما شابه فيكون هذا برغم أنه مخالف لبعض الألفاظ التي طوى من روايات الألفاظ أخرى لكن الخلاف يجوز أن يرويه أهل الحديث إذ الخلاف غير مؤثر في الحكم على الحديث وإنما يكون الرواية المعنى ويكون تعاد هذه الروايات في إكمال الرواية أو في إثبات الوجه الصحيح والمثقل فيها أما إذا كان شاذا بمعنى المخالفة الشديدة وأيضا ما يدخل تحته داب المنكر وما شابه فيكون هنا موضعه له موضع آخر فيكون كلام الحافظ هنا حتى تفهمه يجب أن تأخذه هكذا ثم تضعه في مكان آخر او قد نقول يعني يعلم نقول انه رواها هنا او ذكر هذا الكلام في مسألة المشادة في مسألة, في مسألة فقهية وما شابه اي عند اسراء مسألة فقهية هي جزءا الروايات التي هي مخالفة ليس بمعنى الشاذ والنمى من الصحيح والاصح تفضل الشيطة عبد الرحمن اسمع جيد جيد نحل وضع النزاع نعم ما من فضلك انا عبد الرحمن تفضل مع عذرت تفضل يا شيخ عبد الرحمن يعني نحن نعتذر اليك يعني انت والله مظلوم معنا يعني انا اسف جدا او أعتذر ان اسف بمعنى الخطا أني لم ارد عليك لاني والله ما من ذنبي وان شاء الله رب العالمين عن قريب وانا تحت امرك في اي وقت احسن الله ليس نعم كما ذكرنا ابا المنهار لكنك انت ما كنت تخالف هذا وكنت تريد ان نأتي بالمسائل هكذا يعني في سرعة ثم الاسئلة بعد طبعا لعلنا كل أحواجمات لكن طبعا كما لا يخساك أننا نحبك فلا عدت بين المحبين نعم طيب إثن أنت نزلت على مذهبك القبيل الشيخ أبو عبدالحفن كانت أتكلم أم لم أرى كلامه أنت لم طيب طيب أنت لم تفعل لكن سأقول لك تحرير موطن النزاع أو مناقه المخالفة المخالفة هذه قد تقول مخالفة في حكم أو مخالفة في معنى وقد يكون الخلاف مؤثرا أو غير مؤثر تمام هذه واحدة احفظها جيدا وتصورها ننتقل إلى صورة أخرى عندنا لسابق العهد يتكلم اثنان او لم افهمك شيخ ابا فيل السورة الاخرى ندل ان بعض اهل العلم ينقلوا كما قلت لكم اختنا كمثل مثلا في ثمن الاوقية في الجمل وما شابه. كمثل مثلا السورة الاخرى عندما من ينقل الكلام الحاسد ابن حدر فروعه في موت الشاه ويقول لا ينبغي ان يقال في الشاذ لأنه شاف وأصل يقال بأنه من باب الصحيح وهناك ما هو اصح منه نعم أحسن تبقى. إذن يكون الخلاف هنا في الصوره فالحافظ إنما يقصد الخلاف ما قلته لك من خلال المخالفة التي ليس فيها تناقض ولا مخالفة لحكم فلو قاطع ذلك ما يبقى الأصل أنه لم يعرف تعريف الشاب في موضع لكن لماذا نرزم بأنه قاسب ذلك بل ينبغي أن نقول أنه أخطأ من أخذ كلام الحافظ فوضعه في غير موضع ويجب أن يفهم كلام الحافظ كلا فهما صحيحا ثم بعد ذلك لذلك كما قلت لك لا ينبغي أن تخطي أحدا إلا إذا حررت كلامه تحريرا صحيحا أحسنك أبو عبد الرحمن هذا هو حسن الله عليك. لا إن شاء الله شيخ أبو فهر لعل إخواننا يعني من تراضيهم لا يجيبون في الأفطام وما شابه أثم ذلك الله أعلم. نعم حسن أما تناقض فلا إشمة. نعم هذا المقصود طبعا ما كفر من اهل العلم في ذكر المقبول وطبعا كما قلت لك اختنا ممالك ان الشامس يصفر هنا في المسألة وترجيح لفظة المقبول على لفظة الثقة ومعلة ترجيح ذلك عند بعض وايضا ما ترجيح ذكر الثقة مخالفا لما رواه الثقات وما من مربح ذلك وكما قلت لك هذا باب واسع جدا يكون في منطني الشاف لمن يا شيخ أبو يحيا نعم أحسنت عبد الرحمن والله ما شاء الله أنت فهمت ما يبنى أقول الجمع في ماذا؟ الأصل لا يكون جمعا لماذا؟ الجمع ليس جمعا لأن هذا, كلام يعني هذا باب وهذا باب آخر هذا باب المنظر الآخر وإنما فهم كلامه خطأ ووضعه في غير ما أنا معك يا شيخ بارك الله ما شاء الله نحن الصفيدين لكن كم لابد من الوقت حتى يعني لا تزعله نعم الوقت كه كما تعودنا دائما الله. لا هذا ما أحبه يا رجل بارك الله فيك أكثر من ذلك وطبعا نحن تكلمنا في هذه المسألة كثيرا قبل ذلك وهذا هو طريقنا إن شاء الله رب العالمين نعم بارك الله فيك أبا ياحي إن شاء الله نبحث عنه هذا هو نحن نستفيد من إخواننا كثيرا عندما يناقشوننا ولعلنا نستفيد منهم أكثر مما يستفيدون منه والله ما قصدنا يوما من الأيام أنه يتخيل أننا نتكلم ونظن بأنه شيء يتكلم وصلب يسمعون فوالله الذي رفع السماء بالعند وبسط الأرض فلا يبلغ من متاه أمد أنه لو أمتي الظلم لحظة بهذا لترقت اللاقة وما صعدت عليه بعد ذلك أبل. لكن إنما لا تناقش سويا ثم ما نصره إلى ما نصل إليه إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله لن تقوم دايدة أم مارك طارق الله مسألة الأخرى أن يعني لا تردون أن تفاوروا مرة أخرى نعم محسن عبد الرحمن لكن يعني هي ما شاء الله تريد ان تفيد اخوانها فجزاها الله خير جزا الله خير عليكم مسألة اخواننا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته ولا معللا عندما ذكر هنا معللا لم يذكر وصف هذه العلة هل هي قابحة ام غير قابحة اي لم يقل معللا بعلة قاضحة لأن العلة الغير قاضحة لا تؤثر في أن يكون الحديث صحيحا أليس كذلك فما وجه هذا الخلاف وما الذي ينبغي أن يرد في ذلك الأصل في كما قلت لكم في ذكر التعاريث أن تصانع على الإسهاب وهذه أيضا مسألة الأخرى لعني أذكرها أبا عبد الرحمن فيقوم تعريف المعلول في موضع المعلول ثم ذكر هنا نفي العلة لقصد هنالك من المعلول فيكون هنا صام نفسه عن الإسهاب وفي الوقت نفسه ويضع التعريف الصحيح في موضعه لكن كما قال أخونا كولا انه قال معللا اذا يقصد التعليل هنا بمعنى القطح لماذا؟ لانه لو قال بمعنى علة فالعلة هنا قد تكون علة قابحة او علة غير قابحة فيحتاج الى ذكر الوصف بها عندما تذكر هكذا علة اما معلل وهي لعلها تكون شبيهة ابا انس وايضا الشيق ابو عبد الرحمن في مسألة ماذا؟ في مسألة كلامه فسألت كلامي الخطابي في التعديل في العدل والمعدل كذا هنا في العلة والمعال العلة إما أن تكون قاضحة غير قاضحة أما عندما أقول أعلى الحديث بكذا إذا أقصد هنا العلة القاضحة بداهة لأنه لا يمكن أن آتي ويقول أعلى الحديث بكذا ويقول العلة غير قاضحة غير مؤثرة في طبعيث في الحديث فيكون كلامي فيه زيادة يعني لا قيمة لها بمعنى ذكر العلة بل ينبغى نقول وهناك علة او غير قاضحة او علة غير قاضحة في ذكر وصفها وهي كذا كذا في الحديث اما عندما يقول اعل الحديث بكذا ولذلك تجدون كتب العلة فاتي ماذا بأحاديث المعلول علة قاضحة ولا يشترط بان يذكر وصف القاضح فيها لماذا لتعليرها اياها نعم أحسنتم عبد الرحمن نعم بجزم القدح فيها أحسنتم أحسن الله عليكم نعم هكذا قلنا عبد الرحمن طارق الموفيد وطبعا وهنا نكتب قبل منها أن العراقية رحمه الله في ألفياته لم يذكر الاشتراط الثاني وذكر الأول فهنا من ضمن ثوائد ألفية السوية عن العراقي فأنها قد تأتي بزيادات لم يأتي بها العراقي ورحمة الله عليه وطبعا الأصل أن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قاضحا وهو أعم من ذلك فأظم من الوقت قد انتهى ويعني نأسف لطول الوقت وطبعا العيب عند الشيخ أبي داوود وطبعا لعله في غطيته اليوم والآن خاصة لتأخر الوقت وما شابه وكان ينبغي بغي أن الشيخ باسم الأصل أن يكون إذا ما دخل وهناك مجلس سماع يسقط مجلس السماع ثم يبدأ الشيخ في ذكر شرحي وأيضا كل شيخ يريد أن يتكلم في الضراية فالرواية تكون في الوقت الضائع كما يقولون ويعني الله المستعان لقد ذكر ما ذكر في هذه المجال إلا ما كان من أكابل أهل العلم يعني الرواية لا تكون إلا من أكابل أهل العلم فما سئلة أخذ في إجازة وهناك من هو أكبر ممن أخذ منه حيا ومشابه من أمور يعني لا نريد أن نذكرها والله المستعان لكن إذا آن حينها والله المستعان على كل بلية وهو آخر بنصيتها وهو المسؤول وحده أن يكشفها وهو كاشفها بإذن رحمة بأمة مسكينة هؤلاء ذنوبها سبقوا وأشباه لهم بقوا وأشباه قادمون منهم ووفرانك اللهم والسلام عليكم ورحمة الله